بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المبي استقل الله ولا تتعلم كافرين والمنافتين الله كان عليما حكيما واتبع ما نرحى إليس من ربك إن الله الرب بنا كان بما تعملون خبيرا وتوشل على الله وكفى بالله ركيلا ما جعل الله لردل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تباهرون منهم لأمناتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم خونكم بأسوابكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل قَالُوا أَنَّهُمْ آبَاؤُنَا وَرَبَصَدْنَا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا أَنَّ إِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَا يُسَانَكُمْ جُنُحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنَّ مَا سَعَى مَدَنَّسُهُم بِكُمْ وَكَانَ الله بصورا فالذين اولوا الايمان من اهل الكتاب هم صدقهم واذواهم انما سهمهم وانهم حاملون ما اولوا بعضهم في كتاب الله اولئك هم في كتاب الله من المؤمنين والمنذرين الا ان جفننا ان مناتهم mendapatkan não môva كان ذلك في الكتاب بسطورا وإن أخذنا من النبيين من ساقهم ومن شرم نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم من ساقا غنيما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعزل الكافرين عذابا نبيما يا أيها الذين انزل كانوا هناك الله عليهم عناكم ارسلكم جنود فارسلنا عليهم رياحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بطيرا إرجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتمنون بالله الظنونا هنالك بكريا المؤمنون وزنزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما عدم الله ورسوله لا اله الا وإن قالت رائبة منهم يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقابلكم فارجعوا ويستعذن فريق منهم النبي يخابون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئل الفسم لا سوا ولا تنبثوا بها إلا يصيرا ولغد كانوا عامل الله من سبلنا يولون الأجبار لا يولون الأجبار وكان عهد الله نصولا قل لن ينفعكم الضرار إن فنرتم من الموثي ورقة وإذا لا تمتعون إلا قبيلا قل من ذلِك يَعْصِمُكُمْ مِنْ الأهْوَاءِ إِنْ كَمَا جَبَسَ بِكُمْ سُوءٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يُذِلُّنَّمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِلْيَوْمِ قَال يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعَوَذِينَ مِنْ شَرِّ الْخَوَانِغِ لِلْإِخْوَانِهِمْ هَلُومَ إِلَيْنَا وَلَا يَشْعُرُونَ إِلَّا كَدِينَا أَفَحَسُنَ عَلَيْكُمْ قَيْدًا جَاءَ الْخَوْفُ مَن أَيِّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْخَفَادِرِ وَأَنَّهُمْ شَدَّدُوا لَدَيَّ يَوْمَ فإذ ادمى بالخوف تلقوهم بهنزه انحدادا تلقوكم بهنزه انحدادا نشحه عن الخليل اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير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 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ماذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاند فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينصبر ومنهم من ينصبر وما دزلوك بذيلا ليجزي الله الصادقين بسجرهم ويعدل المنافئين إن شاء أن يتوب عليهم إن الله كان غفورا الله لم ينالوا يرى وَكَ اللهُل مُؤمنين الْكت وَكَلَ اللههُقالن حذا وَ سَن الذي فندُ من ه الكاب ف خَيين وقد في قلوبهم الرعب فريقا تغسلون وتأخرون فريقا وأورتكم أرضهم كيارهم أموالهم وأرطل لن لقضوها وكان الله على كل شيء طبيعا يا أيها البيت لعزابك إن كنت نترن الحياة الدنيا إن كنت نترن هنا الحياة الدنيا وهوان فَجَعَلْنَاهُ مَثْوَاهُمْ وَأَوْرَثْنَاهُ وَأَنْزَلْنَا مِنْهُ نَسَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنَّهُمْ لَصَادِقُونَ الله وَلَعَنَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَذَبَ الْمُسْفِنَاتِ مِنْهُ مِنْ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَهُنَّ مَنْ يَحْفَظْنَ فَرْجَهُنَّ فَهُنَّ يمع عفلها العذاب جافا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يتمثل سن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤثنا أدرنا مرتين وأعثلنا لها لصن كريما يا نساء النبي لسنك الحبيب من النساء إن ثلاث اخوانا ليكونوا يجمع الذين شيقا الذين مر وقلنا قولا مما معروفا وقرنت بنوتكم ما لا تدرجن تبرز الجاهليه ولا سبب وجل سبب الجاهليه يسلولا واشيل الصلاه واتل من فشت الله رسولا nin مريد mai murid non mai voleu li d'han وَصنا ص والخ ما يس في بوتك من يسل والفسم إن ما كان طفًا خيا إن المسلين والمسلين في غين والمات والقانسينصالس في والصس والص والصابر إلى أق بما والخشين والخ شع والمدفنين الذين المدفنات والصالحين والصالحين والصائمات والحافظين فروج الاموال والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعز الله لهن جزاهن واجر العابدين وما كان من اؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله قبرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقول بالنبي أمام النام عليه وأن أمسك عليك عليك زوجا امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من الله مبين وتخشى الناس وتخشى الناس والله احب ان تخشى فلما قمع زيدهم منها وضرهم زوجنا كما لكي لا يكون على المؤمنين حرجهم في ازواج إذا قضوا منهم وقرى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من فرج فيما فرض الله له ثم كالله بالنبي لخلوا من قبل وكان أمر الله صبرا مكدورا الذين يبلغون بسانات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسولا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وناشر الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين أعملوا لكم الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأخيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخيركم جاءوا من نور مات من وكان بالمؤمنين رحيما تحية من ايمين قولا سلام وعزل امرئا كريما يا يا النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ نُورًا سِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تَسْعَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ عَذَابًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ إِذًا مُّؤْمِنُونَ فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن فراحا جميلا يا أيها الذين إنا أحملنا لك أزواجك أحملنا لك أزواجك التي آفيت أجرمهن وما ملكت Wa ma ma da ken u kemmin me rafe am no وبنات عمك وبنات عناتك وبنات خانك وبنات خاناتك وبنات خاناتك التي هاجرنا معك وامرعة مرنة ونبثنا سهال النبي إن أراد النبي أن يسنكحها خالفة لك خالفة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فمرنا عليهم في أزواجهم وما لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غطوما رحيما ترجي من تشاء منه وتعني إليك من تشاء ومن ابتعيث ممن عزرث بلى جناح عليك لا نتخذنا أن تقرق عملهم ولا يحزن ولا يحزننا ويرضين بما اسكتهم كله الله يعلم ما في قلوبهم وكان الله عليما حكيما لا يحلم كمساهمين بعد ولا كما الجن بالجن الاسود هو لا اعجب حزمهن الا ما مشت يمينه وكان يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي, النَّبِيِّ إِلَّا إِذَا أُذِنَ لَكُمْ وَإِذًا ادْخُلُوا فَإِذَا دُخِلَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا إِذَا سُمِعَكُمُ النِّدَاءُ منكم والله لا يستحي من الحق وإذا فألتموا ظن متاعا فسألوا ظن من وراء حجاب ذلكم يطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا ولا أن تنفحوا أزواج من بعد أبدا إن ذلكم كان عندما عمي عن ا هِيَ مَا إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تُصْفُوهُ بِاللَّهِ فَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ لَّا جُنَاحَ ولا اخوان لي ولا اله لي اخوانهم ولا غناء لي تقواصهم ولا نساءهم ولا ما ملكت اعمالهم واستعينوا الله واتقين الله إن الله مكان على كل شيء شديدا إن الله وملائكة هود صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه إن الذين يؤذون الله ورسوله نعمهم الله في الدنيا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتسبوا فقد احتملوا مبين يا أيها النبي قل لأسوابك وبناتك قل لأسواتك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهم من جناب البدن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يؤير وكان الله ركورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قدودهم مرضوا مرتقون في المدينة لنغرينك بهم لنضيئنك بهم ثم لا يجاورونك فينا إلا قليلا نلعونين أينما تقفوا أخذوا وطرسلوا شرسينا ثم شمعي في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسمة الله بسبدينا فصلت الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما هاذا تنو نذيبا انما معنا المسافر الى اعزنا سعير خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تثقل وجوههم ذلا يقولون يليكنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا يا إبنا أطعنا ساجتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آسيا معفين من العذاب والعلوم نعما كبيرا يا أيها اليدينا آمنوا لا تكونوا كاليدينا آذوا موسى لا تكونوا كالذين آلوا موسى فبرأ الوال مما قادوا وكان عند الله وفيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قونا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويرطر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورساله فقد فاز فأوزا عظيما إنا رضنا الأمانة عن السماوات والأرض والجبال فأبينا أن, أن يحمل لها وأشفقنا منها وحمدنا I don't وحملها الإنسان إلا هو كان غلوما جولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما